قال رجل لداود الطائل اوصني قال اصحب أهل التقوى فإنهم ايسر أهل الدنيا عليك معونة وأكثرهم لك معونة إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي المرء على دين خليله فلينظر أَحَدُكُمْ من يخالي تفكرت يوما بمعنى الصديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيردو كظلي رفيقي تَفَكَّرْتُ يَوْمًا معنى الصديق وارسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيقدو كظل رفيقي وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهزت نفسي بحثي الدقيق ركبت البحار وخطت الصحارى وسرت النهار وقد جفريتي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق اهتدي للطريق اهتدي للطريق ذكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت في بفكر عميق من سيغدو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي فائد بي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي بدت في محياه اثار بادرته سائلا كيف أختار من بين كل الانام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهذا ندار الغريق كأني لليلي أسير فأل فقال استمعت انه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيق ومن حين تفضي اليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق تجد منه منهجوك بن بصر رحيمي ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحلو الا صديق اللواحي فهلنا لغير ارتشاف الرحيم كمن ليلى فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي